السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عينينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة ومرحبا بكم أيها الحب الكرام وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا كنت أستعرض قبل قليل الأسئلة في الفيسبوك وفي تويتر الخاص بالبرنامج ووجدت حقيقة أن عدد من الأسئلة يريد أن أتحدث عن صلاة الاستخارة عن الدعاء الذي ورد فيها أين يقال من كان لا يحفظ الدعاء هل يستطيع أن يقول دعاء من عنده في معناه هل يستخير المرء في كل شيء أم يستخير فقط في الأشياء التي تحتاج إلى قرار في حياته ما هي الأوقات التي تستحب فيها صلاة الاستخارة وهل هناك أوقات يمنع الإنسان من أن يصلي الاستخارة فيها كذلك الكلام عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام فعلها فأنا سأتكلم أيها الأفاضل يعني في ثلاثة أو أربع دقائق عن صلاة الاستخارة وعن أحكامها وعن السنن المترتبة عليها ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نستقبل اتصالاتكم النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في مرواه مسلم من حديث جاب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول لنا إذا أراد إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فليركع ركعتين من غير الفريضة ولي ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك أستخيرك يعني أطلب منك يا ربي أن تختار لي اللهم بعلمك وأستقدرك بقدرتك أستقدرك يعني أطلب أن تنزل علي قدرتك أنت يا ربي قادر أن تزوجني فلانة أو أن تصرفها عني قادر يا ربي أن ترزقني مثلا السفر توفقني السفر أو تصرفني عن قادر يا ربي أن تجعلني مثلا أنتقل إلى كذا أو أذهب إلى كذا وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم أنت يا ربي فضلك علي في صحتي فضلك علي في أولادي فضلك علي في ستر عرضي فضلك علي في هدايتي إلى الحق والخير وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر طيب مدام ينتظر عطني ما عليش أنا بعض الإخوة يكون ينتظر من قبل بداية البرنامج فمضطر أن أقطع لأجلها علي, علي. السلام عليكم فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا علي يا شيء يا غير ما مصدق ما أصدق بحك رانا أحب أهل العراق وأدعو لهم كثيرا والله الله يسلم الشيء قضاء عامي أحبك في البيان الله يجزيك خير يا أبو حسين ويحبك يا رب العالمين أي شيخ ما عندي عيلة سأل زيد اسمع صادق بالله الله يغفر لك والوالديك يا ولدي بارك الله فيك وبلغ سلامي لجميع حبتنا في العراق الله يسلمك الله يخلدك يا سالمك الدعاء شيء خبرك الله, الله يحفظك, يحفظك يا ولدي الله يحفظك يا علي بارك الله فيك عطنا محمد تفضل يا محمد ما علي يا جماعة هنا بس كانت كان تفضل يا محمد وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته العافية. الله يعافيك وبالك أنا في عندي استفسار بسيط أنا حاليا موظف في مصرف إسلامي وعامل في الدولة, في العربية في الدولة. أي الصوت ترى مش واضح علي... يا شباب عندي آلو. أي معك محمد بس ارفع صوتك قليلاً السيد الكريم أنا معروض علي حاليا موظف في مصرف إسلامي الشباب ترى الصوت ما هو بطالع عندي و... و... يشتغل في بنك إسلامي وأعرض عليه إيش عرض علي عمل في مصرف تجاري في الإمارات أي؟ هذا المصرف التجاري لديني حاليا يعني النية لفتح نافذة إسلامية. إيه. فما بعرف شو المبدأ يعني هذه حسب الخطة بعث المصرف حالياً إنه خلال السنة القادمة أو السنتين القادمتين الكثير راح يفتحوا نافذة إسلامية في البزنس وبناء على ذلك هم مطلبين ومبتدئين بخبرة بنوك إسلامية سابقة بحيث يساعدوهم في هذا الموضوع. إيه يساعدوهم في تك... في عمل الأنظمة في نعم. هو المصرف هو أرضي عنده موجود حاليا موجود عنده مجلس إفادة وعنده يقدم خدمات إسلامية ولكن الأفراد وليس الشركات وهو حاليا يعني ينظر لتوسع أو توسيع عمل مصرفي مع الشركات خلال الفترة القادمة يعني خلال السنة أو السنتين القادمة. فالاستفسار يبشو يعني ما هو حق في حالة أن الواحد عمل في هذه في في بنك مثل هذه الحالة اللي هو بنك تجاري يعتبر حاليا ز... حتى يتم تحويله إلى إسلامي. إي إذا, كان تحويله كان يا يا أخي... إذا كان أخي إذا كان أخي محمد أنت ستعمل معهم. لأجل تطوير الأنظمة وأسلمة الأنظمة وإدخال الاقتصاد الإسلامي وعمل الأنظمة في ذلك والقوانين فلا بأس عليك في هذا نعم. الذي عملك ليس له علاقة بالربا أنت لا تقرض بالربا ولا توقع معاملات رباوية ولا تتابع قروض ولا شيء إنما فقط لأجل تطوير الأنظمة نحوه يتحول جزء منه الإسلامي فهذا ما بس هو العمل راح يكون حاليا في قسم التلسلات المصرفية الخاصة في البنك فالمبدع هو راح يكون بداية كبداية طبيعة التعامل مع البنك اللي راح يكون أنا موظف عندهم في قسم تساعدات مصرفية للشركات اللي هي المسؤول عن منح العقل والقروض والتساعدات الخاصة بالشركات حاليا هم يشتغلوا كبنك تجاري مية دنيا تجارية عندهم ناقدة إسلامية غير مفاعلة للقسم الشركات مفاعلة فقط للقسم الأفراد مطلوب منا خلال أحد الأحداث عليه القسم هذا اللي هم طالبين عليه أنه بداية توسيع التعاملات المصرفية مع الشركات في في في منطقة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام الهدف الثاني اللي هو محاولة تفعيل وتفريع تشغيل الهيئات الإسلامية في البنك بحيث أنه يصيروا يقدم خدمات إسلامية للشركات الموجودة في السوق الإماراتي. إيه لكنك محمد أنت في البداية ستعمل. في البداية ربما البداية سأعمل نعم سأعمل, سأعمل معهم في القسم التجاري حتى يتم يعني حتى يقوموا بال الأنظمة م. ويعني التوسع في في الخدمات المقدمة لهم في السوق وبعد ذلك يعني هاي ب تغيير الأنظمة أو في الحياة العمل على توسيع العمل في مو... في الموضوع ل... لكنك لكنك ستستمر سنة تقريبا أو أكثر وأن تقرض سنة نعم. أي وأنت تقرض القروض التقليدية الربوية نعم. العادية المعروفة نعم. طيب نعم. هل تستطيع أن تؤجل مجيئك إليهم حتى هم يفتحون النافذة الإسلامية والله يا سيد الشيخ هذا ما... يعني ما أحد ممكن يعطيك قرار يعني لأنه تعرف فرص تفسير يعني فرصة مرة أو مرتين مثلا م. هذه فرصة حصلت حاليا يعني مقارنة مع وضع الحالي هي فيه تقدم كبير على مجال الموضيس والمجال المهني والمجال إذا كان محمد أنت مجيئك إليهم سوف يسرع في فتح النافذة الإسلامية وسوف يعني يكون أنشط في القضاء على الربا وفتح مجالات الاقتصاد الإسلامية ترى أقل من غيرك يعني أن سيكون تأثيرك الخيري عليهم والإسلامي وفتح الاقتصاد الإسلامي يعني كبيرا أحسن من غيرك فأنا أرجو بإذن الله أن هذه المصلحة الكبيرة المترتبة على مجيئك أكبر من المفسدة التي سوف تعملها خلال ال الستة أشهر أو أو أو سنة أو نحو ذلك. فإذا كنت لا. واثقا بشرط أنك سيكون لك من العمل والمنصب يعني وال والمتابعة ما بإذن الله تعالى يجعلك تسرع بفتح المعاملات الإسلامية فما عليك بأس في هذا إن شاء الله. بارك الله فيك ريم تفضلي. ظهر الاستخارة اليوم راحت علينا تفضلي ريمة. طيب نكمل الاستخارة ولا بتعطونا اتصال طيب فيقول واسألك ان فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر مثلا إنسان سيتزوج كنت تعطنا أسماء طيب تعطينا أسماء ولا كمل إن كنت تعلم أن هذا الأمر أن زواجي من فلانة أن انتقالي للعمل الفلاني أن شراء لهذه السيارة خير لي في ديني يعني ما يأثر على ديني ما تزوج فلانة ثم بعد ذلك ربما أثرت على ديني وأصبحت تاركا للصلاة أو انتقلت إلى ذلك العمل ثم أثر على ديني بحيث أني تعرفت على أشخاص وأوقعوني في المخدرات أو نسكرات أو, أو نحو ذلك إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي معاشي يعني فلوسي وكذا وعاقبة أمري وعاجله وآجله يعني في كل حياتي يا ربي ليس أني أعمل في هالعمل ثم بعد عشر سنوات يطلع تأثير سيء علي لا يكون يا ربي ليس له أي تأثير سيء بل كل خير فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فيسره لي وقدره لي ثم بارك لي فيه يا ربي إذا كنت تعلم أن خير لي، زوجني إها إذا كنت تعلم أن هذه العمل خير لي، وفقني أني أوظفي كنت تعلم من هذه الأرض إذا اشتريتها هي خير لي وفقني أني أشتريها وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وإن كنت تعلم أن زواجي أو أن شراء لهذا البيت أو لهذه السيارة أو كذا شر لي في أمري وعاجلي وعجل فابعده عني وابعدني عنه وأقدر لي الخير خير كان ثم رضني به وقدر لي الخير حيث كان يعني اصرف عني فلانة هذه التي هي سيئة علي وقدر لي الخير مع اخرى ووفقني اني اعرف كيف اصل اليها اصرف عني هذا العمل ووفقني يا ربي اني اعمل في عمل اخر يكون خيرا لي هذا الدعاء يا جماعة دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه اصحابه لكنه يعمل في الاشياء التي فيها نوع قرار يعني مثلا انا ساشتري سيارة استخير انا ساشتري بيتا جامع فلوسي لمدة كذا سنة لأجل أشتري بيتا استخير يا ربي أشتري ولا ما أشتري سأسافر استخير ليس مثلا إنسان قالت له زوجته مثلا تريد مثلا عصير برتقال ولا عصير تفاح قال عطيني فرصة استخير أصلي ركعتين لا هذا نوع من العبث قالوا له والله تريد تتغدى نعطيك خبز ولا نعطيك كذا قال لا خلني استخير لا المقصود أنه الأشياء التي فيها عمل هيثم تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا هيثم هيثم نعم تفضل الله يحفظك ممكن دكتور شيخ محمد العريفي معك, معك يا هيثم معك محمد العريفي تفضل الله يحفظك وممكن السلام عليكم محمد عريweight وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك يا هيثم الحمد لله أحبك في الله يا شيخ الله يجزيك خير أحبك الله الذي أحبتني فيه وأنا أحبك أيضا بارك الله فيك الحمد لله تفضل سؤالك يا هيثم هيثم معك سؤال ولا طيب <تصفيق> بارك الله فيك أسماء تفضلي أهل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياريخ <تصفيق> الحج أي. طفنا طواف الافاضه وبعد الطواف ما قصيت شعري رحت استحميت وتطيبت بعدين قصيت الشعر هل في شيء علي يعني بهذا بهذا الخصوص لا ما ما عليك شيء أنت... لا بعد طواف الافاضه على طول بعدين رمينا اها بعد ما طفت الافاضه لبستي تروشتي وكذا بعدين لكنك ال... لكنك لكن ما تطيبتي بعده ولا شيء بنا تصيفت فرحة بعد الاستحمام تطيبت آه ثم قصيتي الشعر أيوة مم. هل عليه شيء وكان شوي. المفترض أنك ترمين الجمرة لكن ربما أنكم قدمت الطواف عشان الزحام أيوة منها فقد تطيبتي ما أخذتي من أظافرك لا أي. طيب الذي أرى إذا رحتي مكة إن شاء الله تعالى بعدين تعتمري أطعمي ستة مساكين اشتري كذا من مطعم لحول الحرم ست وجبات للمساكين وشوفوا اللي جالسين الفقراء اللي في الشارع وأعطيهم غداء ولا عشاء يعني ما مترسوا هالشيء يعني في الإمارات لا لابد أن يكون من فقراء الحرم منطقة الحرم منطقة مكة الفدية تكون هناك الله يقبل منه ومنك يا أسماء بارك الله فيكم سيف تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا سيخ الله يحييك شيخ بس نسألك الرسول صلى الله عليه وسلم كان نذكر عنه أنه أيام زمان. كان يدرا آية الكرسي ولا بعد الأذية. كان يذكره عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة بعد انتهاء من صلاته في أثناء أذكار الصلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعهم من دخول الجنة إلا أن يموت. فحديث رواه الترمذي. فسواء قرأتها بعد الصلاة مباشرة أو قرأتها بعد ما تقول تقول الصوفر الله ص اللهم أنت السلام وملك السلام سبحان الله ثم تقول هذا الأمر في ذلك واسع يعني ما في ترتيب معين. ايوه شيخ اوكي تسلم تسلمك بارك الله فيك ولدي حياك الله يا سيف الله يحفظك ف الوفاء تفضلي يا وفاء وفاء وفا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيكم خير يا شيخ على هذا البرنامج الزلقي الله يحفظك يا وفاء بارك الله فيكم والله يا شيخ أنا ما عندي سؤال بس بس عندي مشكلة وما عرفت كيف تحلها اتفضلي يا بنتي الشيخ أنا عمعاني ما حد فيني استعمل. أنا عمتعذب أنا عموت عم يا دكتور ما عاد فيني هنين عم يحبوا بعضهم إزباع أنا موت وأزعب وتعذب من جوا فأنا عموظهموني يا دكتور ما عاد خلاص أنا بتي حياتي ما عاد إلى معنى ما المشكلة يا بنتي وفاء بالضبط؟ أوفى. سامعنا هذا الشيء. <تصفيق> بنتي حتى بس أفهم سؤالك. حاولي أن تهدئي ووضحيلي كذا يعني يعني بهدوء ما هي المشكلة بالضبط اللي تسألين عنها يا بنتي؟ دكتور كيف هذا الشيء؟ أنا كنت على علاقة معه أيها بس انفصلنا عن بعض. وبعدين بتفعز أنه يجي ويخطب أختي آه. طيب وأنت يعني ترغبين في أن يخطبك إيه أنت قصدك أنا ما عاد فيني أسم غير طيب أهلك وافقوا له أكيد مم. هو إنسان وغني وثري ووسين ليس ما يوافق طيب على العموم يا بنتي وفاء يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأرزاق وهو الذي يقسمها وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى يعني أن يجمع بين من يشاء ويفرق من يشاء وربما يا بنتي أنه يعني أن الله جل وعلا قد هيأ لك من يخطبك ويكون خيرا منه بإذن الله تعالى وأيضا ربما أنك لو تزوجتيها لا توفقي يعني ليس شرطا يا بنتي أن تكون سعادتك مع هذا الشاب ربما لو تزوجتيها ترزقوا بأولاد عندهم أنواع من الإعاقة عندهم أنواع من الأمور التي يعني لا تسركم فصرفه الله تعالى عنك فأنا يا بنتي أقول أرضي بقضاء الله وقدره وارضي بما قسم الله تعالى لك ودعي لأختك بالتوفيق واسكتي عن هذا الموضوع واسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا منه وأبشري بالخير بإذن الله أن تتعاملي مع رب كريم عز وجل صلى الله أن يدلك على الخير أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله ألف خير الله يجزيكم خير أم محمد ويحفظكم عفوا شيخنا أنا في مشكلة عندي مع زوجي أي يعني أصابي أعوذ بالله يعني أنا قلت له أنه أنت تحرم علي فمعرف يعني أنا سند مانا طبعا على هذا الكلام وما ومعرف يعني هل هذا الكلام يحتسب علي أم يعني لا ما هذا لا لا يعني. إذا قالت المرأة لزوجها أنت تحرم علي فهذه تعتبر في حكم اليمين فكفري أطعمي عشرة مساكين إن كنت تستطيعين إذا ما تستطيعين صومي ثلاثة أيام ولا عليك بس يعني الحين الحين يعني يعني إذا كان يعني مثل شعري قال أمام حرام ماذا يعني إذا كان مكشوب شائع أمامه حرام يعني لا لا يا أختي أم, أم محمد أنت زوجته يعني الرجل إذا قال لزوجته أنت حرام علي هذا له حكم لأنه بيده الطلاق وبيده كذا أما المرأة فلو تقول لزوجها من اليوم إلى بكرها أنت حرام علي هذا لا يؤثر إنما لا تعتبر لا لا يمين تعتبر مثل ما تقولين له والله ما أكلمك والله ما أسلم عليك مثلا يعتبر يمين اكشف شعرك أمامه وينام معك زوجك عادي لكنك يلزمك أن تطعمي عشرة مساكين كفارة يمين أو أن تصومي ثلاثة أيام جزاك الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك أم نورة نورة عفوا تفضلي طيب فالاستخارة يا جماعة تكون كما ذكرت قبل قليل في الأمور التي لها يعني وزنها التي لها تأثيرها في الحياة ليست في الأمور العادية إنسان ما يدري يلبس توب أسود اليوم ولا يلبس توب أبيض فاستخار يصلي ركعتين لا تعتم إنسان سيتخذ قرارا بسفر قرارا بانتقال من وظيفة يريد أن يصارح فلانا بكلام خطير فهو خير لي أني أخبره أو لا أخبر هذا هو اللي فيه الـ الـ يعني الذي يحصل فيه الاستخارة ما هو موضع هذا الاستخارة؟ يعني بالضبط ما هي الأدعية التي تقال لو كان الإنسان لا يستطيع أن يقول هذه الاستخارة؟ ما هي السنة أن يبدأ بها الاستخارة؟ ما هي الكلام الذي يقوله قبلها؟ وما هو الكلام الذي يقوله بعدها؟ هذه يحتاج تفصيل أذكر لكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة عدد من الإخوة أيضا سأل عن أشياء تتعلق بالاستخار مسألة الدعاء أين يكون هل الدعاء يكون قبل السلام أو بعد السلام الاستخار اختلف أهل العلم هل تكون قبل السلام وبعد السلام أقصد الـ الـ الدعاء اللهم أن يستخيرك بعلمك إلى آخر والصحيح الذي يظهر والله تعالى أنه يكون قبل السلام يعني انسان قال مثلا التحيات الله وصلاة الطيبات إلى آخر ثم قال إنك حميد مجيد فإنه يدعو دعاء الاستخارة ثم يسلم هذا إذا كان يحفظه أما إذا كان لا يحفظه فإنه يؤجله إلى بعد الصلاة ويرفع يديه ويدعو يرفع يديه وتكون معه مثلا في ورقة تكون معه الدعاء في ورقة مكتوبا ويرفع يديه ويقرأه من هذا الدعاء ليس, ليس عليه في ذلك بس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل لا يجوز للمصلين في صلاة الجمعة عندما يعني يدعو في آخر الصلاة الإمام لا يجوز لهم أن يرفعوا يدهم في الدعاء نعم يعني الإمام الدعاء بالاستسقاء أو نزول المطر وقتها يرفعوا أيديهم غير هيك يعني ما بيجوز رفع الإيدين لأن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاءوا يعني واحد سألوا هذا السؤال أم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا وددتوا قطعوهما الإيدين يعني إذا ارتفعوا إيدين المصلين في الدعاء يعني في صلاة الجمعة إلا إذا يعني وقتها طلب على الإمام وقتها الإمام برفع إيديه والمصلين وقتها برفعوا إيديهم نعم كلامك صحيح يا أختي يا أم أنا عمر أنا بلاحظ إنه كل الناس وقتها برفعوا إيديهم يعني سنتي صحيح وقتها وبصيروا يقولوا آمين آمين صحيح هذا الصحيح صحيح حديث رسول عليه الصلاة والسلام نعم, نعم الذي ذكرته يوم عمر هو الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا بنزول المطر أو بإيقاف بي نزول المطر لو كان عليهم مطر وسيل ودعوا الله أن يمسكه عنهم فيرفعوا يديه عليه الصلاة والسلام ويرفع الناس إيديهم معه أما إذا كان الإمام قال مثلا الدعاء العادية اللهم وفقنا إلى كل خير اللهم استرنا وكذا فإن الإمام لا يرفع يديه والمأمومون أيضا لا يرفعوا أيديهم لكن يؤمنون يقولون آمين آمين آمين آمين معناها اللهم استجب اللهم استجب وكذا لكن لا يرفعون أيديهم يعني كما ذكرت الكلامك هو الصحيح الله يحفظك معمر أبو إبراهيم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله, الله وبركاته. الله, الشيخ. الله يجزيك خير ابو إبراهيم الله يجعلنا وياك الله. من أحبابه يا رب. الله يحتيك الصحة ولا والله يوم أشوفك بالتلفزيون أنفخ والله. الله يجزيك الله يجزيك خير ويحفظك يا رب. الله بارك الله فيك. الصحة والله أنا عندي سال الله يطول عمرك عندي زوج مسوي حادث الحين سنتين مسكين وطاحي فوق الأثرياء ماله. أي ولا أص ماستطيع يعني تروح تم شمول يعني ها الله عزك الرجولات وها مافي طرح مول يعني وحين ما تقدر يعني للصلاة ولا ما تقدر يعني أقول الصلاة كل شيء يقول أنا أاشك كل يعني في هو هو الله عزك يعني مافي اختيارها أي وتبات الصلاة هاد يقول أنا أاشك تصلية وها كل شيء مافي اختياري كل شيء يعني كلن ح نفس الياهر الله عزك شئ أي أي وتقول الحين نتصل يعشق كيف كل شيء ما ما يستوى نتصل ما أبو إبراهيم إذا كانت يالوا. إذا لا تستطيع أن تذهب إلى الحمام تتوضأ لكل صلاة وتتغسل ال النجاسة التي فيها فاحذروا لها ترابا في إناء يعني ضعوا مثلا في قدر أو في صحن أو كذا ضعوا ترابا نظيفا وتتيمم فيه تأتي أو او يوجد في الصيدليات الآن يباع الآن في الصيدليات كرتون للتيمم تأتي وتتيمم تضرب الله بيديها الله عليه الله ثم ده. تمسح وجهها وكفيها وخلاص هذه الله وتصلّي الله حتى لو كان يعني عليها شيء من البول أو الغائط أو نحو ذلك هذا لا بأس عليها وإذا كانت تستطيع تتوجه للقبلة فتفعل ذلك أن يفر السرير يوجهه إلى القبلة إذا ما استطاعت ما عليها شيء. لكن تقعد الصلاة تقعد مهمة يا ابو إبراهيم. تقعد شيخ، تقعد يعني نقعتي، بس ما تقت، أنت لازم بالشل نشيلها للحمام. خلاص إذا كان إذا كان يتيسر لها، إذا كان سهل أنكم يعني تودونها للحمام وتجيبونها، افعلوا ذلك. إذا كان في صعوبة أو أتعبتكم أو الخادمة غير متفرغة لذلك، فخلها تصلي بالتيمم على حالها. الله يحتك الله يحفظك، يا بارك يا الله. الله هند تفضلي. السلام عليكم وعليكم الله خير شاء الله كل تمني على الله يحفظك كل شيء عندي سمعني بتمنى انه يرفع ايديه ويقول إن شاء الله بس يوقف الدم يا سيدنا الشيخ بسوريا الناس حالها يدلع والمشايخ اللي بيقدروا انهم يلعبوا الوساطه بين الحكومه وبين المعارضة يعملوا لهم الناس يعني احنا صوتنا مع اهلنا الشيخ بيعمل الله تعالى أن الله جل وعلا سيصلح آمين هناك يعني اللي عم يسمعني والله انك البلد وقلبنا معهم وقلبنا معاهم والله, والله صدقت والله يعني أشد اللي صدقتي صدقتي والله صدقتي, صدق صدق صدقتي والله يا هند والله إننا نشعر أن الأم التي تبكي هي أمنا وال والفتاة هي ابنتنا وال والابن هو ابننا ونشعر أن الشيخ الكبير هو أبونا والله إننا نتألم كثيرا لما يقع الإخواننا وأسأل الله جل وعلا أن يصلح حالهم وأن ينزل الله تعالى عليهم الأمن والإيمان وأن يعني يكشف الله تعالى عن بلدان المسلمين جميعا ما يصيبها من كربات يا رب العالمين أحمد تفضل السلام عليكم وعليكم هركات كيف حالك يا شيخ؟ يا مراحب أحمد الله يحييك والله يا شيخ في عندي مش قادر أوقفه أي يا ولدي ها؟ والله عن العادة السرية أي تكلم عنه إن شاء الله وكيف يعني ما أسويه ابشر يا ولدي ابشر يا أحمد إن شاء الله تعالى هي طبعا يعني ينبغي أن الشاب أيضا يبتعد عن المثيرات يعني الآن الإنترنت الفضائيات فيها أشياء ربما أثارت غريزة الشاب أو الفتاة أيضا ابتعاده وغض بصره كما قال ربنا جل وعلا قل الممنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فغض البصر طريق كل الفرج وقول الله جل وعلا وقول للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فأيضا المرأة غضها لبصره هو طريق لحفظ الفرج فغض البصر الابتعاد عن يعني الشباب الذين ربما يتحدثون في هذه الأمور ويثيرون غريزته ويذكرونه بشيء من هذا مع الزواج ذتي السراء لهذا فأمر حسن حنان تفضلي حنان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الرحمن العريفي اي نعم حنان اغلقي بس اخفضي صوت التلفزيون الله يخليكي الشيخ مخطوبة لي سنتين ايه بها عندنا خطبه هنية هي يضمن عقد زواج نعم اوكي عقد زواج وصراحه انا صار بيني وبينه يعني دخلنا ريه ما يقرب عن سنة والاهم ما فيش حد عالم منها ولا الاهل ولا انا صراحا مش عارفة شو شن... نحكمها شن... عفوا كن... اختي انت الان هو عقد عليك العقد الشرعي عقد شرعي الشرعي عقد ز... لكن... ودخل بك واهلك لا يدرون العقد شرعي بينما الاهل وخطوبة وما يقرب فوق من سنتين لا لكن المشكلة في الدخول ما م... حد ما فيش حد عنده علم. طيب لكن هو أبوكي عقد له قال زوجتك وقال قبلت وفي شهود. يعني عقد عقد كامل. عقد زواج بالمحكمة يعني. خلاص الحمد لله. عزو. طيب أنتم متى متى إن شاء الله ناويين تعملوا الزفاف. ما, ما ما ما هذه المشكلة دكتور مشكلتي إن تو مش معروف يعني أمتى كل مرة تأجل تصير عند حد وفاة تصير عندنا كذا. في مواضيع وايد تأزر فيها. عموما. عموما يا بنتي. عموما يا بنتي كونه هو يعني أصاب من كما يصيب الرجل من امرأته، فهذا جاهز له لأنه خلاص زوجك شرعا. لكننا لا ندعو إلى مثل هذا أو نشجع عليه لأنه ربما يعني حصل للزوج مانع من موافاة أو نحو ذلك، ثم ظهر حمل على الفتاة. قالوا طيب أثبتي أنه من. فأنا أدعو يعني صحيح أن الشاب إذا عقد عليها العقد الشرعي أصبحت زوجته ولو مات ورثته تدخل في الورثة هي ولو ماتت هي يدخل هو في الورثة و... وتحد عليه الإحداد الشرعي لو مات أيضا خلاص زوجته ويجوز له أن يبيت معها لكننا يعني أكثر أنا, بأن... يا, نعم يا, نعم شيف أنا لما... يا شيف أنا بناسألك على حاجة واحدة بس يا شيخ أنا بناسألك أنه تتوى حالياً لو هو مثلا طلبني ولا هو مش من علم هلي وأنام لا, لا لا لا قولي له أنا لا أرغب في ذلك حتى يعني حتى يعلن النكاح حتى يعلن انك دخلت بي يحصل بناء هو وإشهار النكاح امتنعي من ذلك لأني أخشى يا بنتي أن تحملي ثم يتأخر الزواج ثم يقول كيف حملت وهي ليست ذات يعني لم يدخل بها زوجها قد يحصل لك إشكال من هذه الناحية الله يحفظك يا بنتي أم راشد تفضلي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا الله يحييس يا مراشد أنا ما عرف كيف أبدأ معاك في الكلام بس أنا حاليا في المستشفى وتعبانا وعندي عملية باكر وشفتك الحين على قناة كذي حبيت أني أكلم الله يشفيك وعافي وأنا مقصرة ويد في صلاتي ويد ويد مقصرة يعني لا أصلي ولا أصوم ولا شيء وأنا حامل ونزل اليوهل وأحس أنه هذا أقابل رب العالمين شيخ أباك تدعى لي أمرك أمر 22 طيب يا بنتي <تصفيق> منعك ما أعرف حتى يميني على البلاك بيري أي شيء على القرآن ولا شيء قبل كنت يعني مهتمة في الشيء هذا وأطررش أدعيه وأطررش بس الحين ما أطرت أقدر أشوف الكلام وأطلع عنه مش نفس قبل أنا أنا متزوجة قبل رمضان بعشر أيام لاني مرتاحة لا مع أهلي ولا مع ريلي أكلمت شيخ معروف لي قربنا قال لي أنت شرب شيء في السحر ما صدق أنا ما صدق الخرافات هاي سحر ما سحر بس شيء خبك تدعالي على هدايا على العموم أنا ودي بس يام راشد أول شيء ارضي بقضاء الله وقدره وإن شاء الله تعالى هذا السقط الذي سقط منك يسأل الله أن يأجرك عليه يا علي وإن شاء الله تعالى أن يجعله الله شافي يعني كان نفخت فيه الروح الأمر الثاني يعني أنا أتمنى أنك يعني تحرصين على صلاتك شو في الشيء الذي يجعلك ما تصلين هل هي صحبة بنات الجليسين؟ لي ليه شيخ ريلي وعيني الصبح ليه مهتم في صلاته ريلي يحب الدين يحب؟ الحمد لله حمد. يو عيني الصبح أنا عدالة رقد يو عيني يقولي قومي صلي تخيل يا شيخ أقول له مري ده صلي لا حراقت لبلا لا والله ما و... ما و... أريد أروح أصلي بس ما أقدر لا والله أحزي يا... شيء من عن يعني الصلاة. لا أشوف والله شوف كتب القرآن وأطالع. بس ما أعرف يا شيخ الحين يا سف في فيه غرفات مش مفتوحة حطيت عليك وكنت أطالك وكنت نز ما خواتي قدي أطني شرايط عنك وكنت دائما أثناء الغصص اللي تقولها وتمنيت إني أكلمك والحمد لله أني كلمتك الحمد لله والحين لكن... حطيت على عنا تزبي لست أشوفك يوم تشر طلع الرقم وتصلت تتكلم الحمد لله الله يحفظك لكن أنا ودي يا مراشد إنك بإذن الله تعالى بعد ما تطلعي من المستشفى وتتشافين إنك تحرصي إنك تصلين وأيضا إذا كان هذا الجنين هو كم صار له في بطنك تقريبا؟ قبل شهرين شهرين ل... لسه ما نزل إلى الآن نزل, نزل... لدي عملية بوكر نزل متخلق ولا كذا ولا قطع لحم قطع لحم طيب إذن الدم الذي ينزل منك بعد ذلك لا يعتبر دم نفاس وبالتالي أنت بإذن الله تعالى تخلصين العملية أول ما تفيقين من يعني البنج احرص انك تصلين حتى لو تتيممي على أي شيء تصلين واعزمي مع نفسك انك تدحري الشيطان وانك تعودين لصلاتك والله ان تجدي السعادة في حياتك واللذة في عمرك والراحة في قلبك اذا ترطي بالصرات نعم يا بنتي الله الله أنا, انا انا بدعي لك يا بنتي لكن انت احرصي يا مراشد أيضا انك تضغطي على نفسك ولا تستجيبي للشيطان وبإذن الله احرصي على قراءة القرآن ومسألة سحر وما سحر احرصي على الأذكار الشرعية احرصي على أن تقرأ سورة البقرة يوميا إذا قرأتيها يوميا بإذن الله تعالى تنتفعين حتى لو في سحر يذهب عنك لكن احرصي وبالحمد لله يا بنتي أن الله رزقك زوج صالح وراعي وصاحب صلاة غيرك يا بنتي يمكن زوجه يتعاطى مخدرات يقع في فواحش يأتي بنساء في البيت يقع عليهن بالفاحشة الحمد لله أن الله رزقك زوجا خلوقا مصليا يأمرك بالخير ويوقضك للصلاة هذا خير لك. فحرصي يا بنتي على الخير وأسأل الله أن يفتح على قلبك وعلى جميع قلوبنا يا رب العالمين الله يحفظك أم علي تفضلي علي علي. أبو علي عفواً هذه بحق أبو علي السلام عليك يا شيخ <تصفيق> يا مرحبا يا أبو علي الله يحييك عليك. يا مرحبا يا أبو علي الصراحة يا شيخ أنا أحبك لله الله يحبك يا أبو علي ويحفظك يا رب طول عمرك ويزاك الله الله يحفظك الله يحفظك, الله يحفظك, الله يحفظك الله يا رب إن شاء الله الله يزاك يا شيخ أبوك تناورنا لو سمحت يا شيخ سمي أبو علي سم الله عدوك الشيخ يوزنك تقصر ولا تجمع العشاء والمغرب تجمعها كيف في, في السفر طالع امريكا اذا كنت مسافر نعم تجمع المغرب والعشاء وتصلي العشاء ركعتين تقصرها لا العشاء وترد تكسر المغرب لا لا المغرب تصليها ثلاث ركعات ثم تصلي بعدها العشاء ركعتين مرتب بس بغينا بس هالشيء جزاك الله عارف. الله يحييك يا ابو علي يا مرحبا بي. الله يطول عمرك الله يحييك يا اهل الحرام يا شيخ ايه شو اللي حرم فيه يعني الصيد القنص لا لا لا حرم فيه القتال بس القتال حرم فيه القتال اما القنص وكذا هذا جائز ما عليك بس رحم الله مرحبا ورحم. بك الله يحييك يا ابو علي يا مرحبا بك طيب بس نذكر نقطتين ثلاث عما تبقى من الاستخارة آه الاستخارة آه جائزة في كل الاوقات الا في اوقات النهي فلو كان الانسان مثلا اراد يصليها بعد العصر نقول لا هذا وقت نهي الى المغرب اراد يصليها قبل صلاة الظهر ب قبل أذان الظهر ب ب دقائق سبع دقائق نقول له هذا وقت نهي لأن الشمس تعامت قبل أذان الظهر ب تسعة دقائق عشر هذا وقت نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه لو أراد يصليها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا الوقت إذا وقت نهي عن الصلاة يصليها الضحا يصليها مثلا في آخر الليل لو صلاها مثلا في آخر الليل قبل صلاة الفجر هذا أيضا هو الثلث الأخير الذي يقول ربنا جل وعلا فيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فاغفر له هذا يستحب فيها أن يصليها يصليها بين الأذان والإقامة إنه وقت السجاب الدعاء إلا إذا اضطر يعني إنسان مثلا بعد صلاة العصر قالوا له اتخذ القرار الآن بسرعة فتاة بتتزوج ولا بيسافر قال أستخير في هذا الوقت هو وقت نهي عن الصلاة لكن إذا احتاج إلى أن يصلي الاستخارة فيه جازه ذلك لأنه أصبحت من صلوات ذوات الأسباب صار لها سبب صحيح هو وقت نهي لكن لأن له سبب ضروري أدى الصلاة فيه في مثل هذا الحال يجوز له أن يصليها بإذن الله تعالى هذا القصير وأعود إليكم بإذن الله أهالي. السلام عليكم هذا أيضا سأل حقيقة الاستخارة يبدو الموضوعها يعني مشغل لبعض الناس يقول يا شيخ يريد أن يستخير لكنه ما تبين له شيء هو فعلا أحيانا الإنسان يا جماعة يصلي استخارة ركعة واحدة ثم لا يتبين له شيء يعني مثلا يريد أن يقرر تزوج هذه الفتاة أو لا صلى استخارة ثم سبحان الله الأمر ما تضح لديه ما في بأس أن يستخير مرة ثانية هو حتى يستقر أمره على شيء أم عبد الله تفضلي طيب فحتى يستقر إذا جاتهم عبد الله إذا صلحت ت عبد الله تفضلي. ألو سامحني. مرحباً مع عبدالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بغيت أسألك بخصوص سوار الرجالية. الساعات. الرجالية هنا. أيوة. إذا بغيت أشتري ساعة ستي هي ستيل مش ذهب بس الطوق اللي فوق ذهب حلال ولا حرام؟ لا ما يجوز إذا كان فيها أي جزء من الذهب لا يجوز لو كان فيها الألماس. جائز لكن الذهب لا يجوز الذهب لغريب. ما يلامس الجلد حتى لو ما لامس لا يجوز لا الرجل لا يجوز يعني يلبس الذهب أبدا مشكور بارك الله فيكم عبد الله س سعد فضل شيخ وعليكم السلام رحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخ والله إني حبك بالله يا شيخ الله يعافيك بارك الله فيك يا سعد حبك الله, الله فيك والله يعني من شفت أول ما شفت برنامجك من منديت من سوريا يعني مديت تواصل معك بكل الطرق بس ما حصلتك الله يحفظك الله يحفظك وبارك فيك يا رب الله يخليك يا رب شيخ الله يحفظك انتويس يخليك اللي هان يا رب الله يحفظك شيخ با... بعد إذنك يعني إذا ما في داعي بدي رغمك الشخصي خلاص أبشر سعد الشباب يعضونك يا الآن إن شاء الله بعد الاتصال الله يخليك أبنى أنا خدته من موقعك محدد صارت اليوم من أخوي أخوي متعبعك كثير بيقول خاف إنه بالطياره بنهج على دبي عنده الامبراطور لا عم. لا أبشر بما يسرك خلاص الشباب يعطونك يعني إن شاء الله يا يا الله يحفظك ويحميك يا رب شغله شغله إنسانية يعني أبشر بما يسرك أبشر أي سعد خلاص يعطونك يا الشباب إن شاء يعني. الله تعالى محمد تفضل طيب فا هل يجوز أيضا أن يجمع استخاراتين في صلاة واحدة يجمع أمرين هذا جائز أيضا فيقول مثلا في دعائه اللهم إني يستخ يصلي ركعتين يقول اللهم إني استخيرك بعلمك واستقرك بقدرتك وسرك مظلك العظيم ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أن مثلا زواجي من فلانة وأن شراء لهذه السيارة وأن مثلا انتقالي إلى البلد الفلاني وأن سفري إلى الدولة الفلانية يجوز أن يجمع ثلاثة وأربعة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وعاجلي فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي إلى آخرة أن هذه الأمور شرا لي في ديني فإذا كان الإنسان أراد أن يجمع يعني مريني أو ثلاثة أو أربعة في صلاة واحدة لا بأس عليه في ذلك ويكون يعني استخارته صحيحة بإذن الله تعالى. يشتهر عن عن أبو مبارك تفضل. أبو مبارك معنا ولا راح؟ سلام عليك. مرحبا يا أبو مبارك وعليكم السلام رح الله. كيف حال طول عمرك؟ مرحبا يا أبو مبارك الله يحييك. الله يطول عمرك. نحبك تكلم الشيخ في استذامك. سمعك الله يحفظك. والله طول عمر بستفسر المسألة أي يعني حصرت معي قبل فترة أي مهم مسألة موقف أي شخص صار بينه وضينا خلاف أي فلما أنا شفته قابلت في مكان تحبيت أسلم عليه يعني نسيان من الخلاف اللي حصل زاك الله خير أي فالرجال اعترف عني ويفشلني قدام الناس طبعا ما مديده عقلك؟ أي رفض أي توسط ناس ورفض في نفس الوقت طبعاً هو خالي، إيه. الخلاف اللي بينه وبينها الكلام يعني هو قاله هو تصرف قاله في في حقي طبعاً، فأنا تلقيت الموضوع هذا ولا رديت على الموضوع المشكلة أساساً ما رديت عليها ولا حاولت أن أطور في الموضوع اللي, اللي أنا سويته ردنا على تصرفه معي أنني ما عصرت فيه، أنك، بدأ. مع ذاورة يعني، آه هذا قبل قبل ما تصير المشكلة الثانية يعني فالناس تدخلوا وقال لهم مثلاً الصلح جاين وعدها له وما يخالف وما في مشكلة فصارت مناسبة حاولتني أنا أنسى الموضوع اللي حصل النول ومدي ذي له فاتجاهني في المناسبة هذه ما سبب لي إحراج هل أنا أقطع نهائياً؟ على العموم أنت دام منك يا مبارك جئت إليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وخيروهم الذي يبدأوا بالسلام أنت جاءت ومديت يدك له قال الناس اللي يا رجال صالحة خلاص انسوا الماضي وأبا خلاص أنت عملت الذي عليك ولا يجب عليك أن تعود مرة أخرى يعني طلب ال طلب إصلاح ما بينك وبينه مادام أنت فعلت الذي عليك فلا ينبغي لمرء أن يذل نفسه لا تذل نفسك كل مرة تكفى سامحني تكفى سامحني لا لا لا حتى من الأول ما قلت له سامحني بس الناس لما تدخلوا خبر الكبار يعني تذكره وقالوا يا مباركة الوضع ما يصير أكثر من كذا وتكلموا وعد من الكلام هذا ما صار أنا أبي يرضى الله سبحانه وتعالى وما بيت الشيء الكبار هذول يمتدخل في الموضوع ولأن أساساً ما, ما كان حط بالي يعني أني أسلم عليه اللي يمتدخل والخوارب الكبار أبد بيض الله وجهك أبو مبارك وهذا يدل على حرصك على صلة الرحم وعلى دحرك للشيطان اللي بيض الله وجهك وهذا يدل على إيمانك وحبك للخير وإنه ما عندك أنفة من الشيطان ولا يعني ولا ها. تكبر هذا هو شيء ثاني المهم في الموضوع ان. الآن حتى الآن لحد الآن والكلام يجي يعني كلام ما زال يتواصل فيه يعني من يسبي ويشتمي وكلام فيني ويعيب و... وأنا ما أعرض طبعا لأني أول شيء ما بكسب ذنب شيء مو فيه وعكس بذنبه خافقوا شيء حين. فيه أكسب ذنب لكن أبو مبارك إيش اللي مهيجه وإيش اللي مخليه ما يسكت يعني دا يعني هل في بينكم خلاف دائم ولا يعني إيش اللي يجعله دائما على هذا أكيد فيه <تصفيق> أنا طبيعي شيخ الله يذكر إذا إذا زعلت أحد قطعه ما أحب أتكلم فيه ولا أحب أقول فيه شيء فأنا في هذا الشخص لما شافني على كثرة كلامه وكثرة تجريحه وكثرة إهاناته أنا ما أرد والي يجون يقولوا لي ما رد لهم كلام يوصلونه له صار زماده يعني ما, ما مو عاقل يعني بدرجة إنه يفهم من هالشخص الشخص إنه مثلا ما رد علي ومحترم أني أنا أقول هذا الشيء خاله ومحترم أنه ما رد علي أو أساء لي لا مش سمر القرجة من خالي الثاني يخوه من أمه وابوه توفى تقتهم في المقبرة متواجهه ويقال الله ما سلم عليه الله يصلح قلبه ويهديه يا رب العالمين هو ومدام أن المشكلة معك ومع غيرك فأنت قمت بالذي عليك أبو مبارك وبإذن الله تعالى أنك على أجرك إن استطعت أنك يعني تقنع من يجعله يعني يسكت عن أذاك فهذا أمر حسن إذا ما استطعت ما, ما في حل يعني ما فيه إلا تشتكي في المحكمة وهذا قد يزيد الأمر سوءا بينكما لكن آه أنت أهم شيء أن تمسك لسانك بحيث لا تزيد النار حطبا ما تقول شيء وينقل إليه ويقول آه بعد يتكلم عليه ويبدأ يزيد عليك الكلام بس أسأل الله تعالى أن يأجرك وأن يجعل يعني ما يقوله فيك تكفيرا لسيئاتك ونفعتها في درجاتك يا رب أم عبدالله تفضلي عليكم السلام رحمت الله وبركاته بفضلك أنا حبيت أسألك أنا مرة متزوجة وعندي أولادي وحبن حبنا نروح نأثمر. إيه. عشان يشتغل ما في مجال ياخد يعني عطلة ولا أي شيء هل يجوز نروح الحالة ولا ما يجوز؟ أنتي ستذهبين لي... بتذهبين لوحدكم عبدالله ولا معك أحد من عيالك؟ أنا يعني حتى عندي و... عندي بنتين كبار وولد بس صغير يعني مو بالغ عنده عشر سنين عمره. إيه. إذا يجوز نأخذ معي ابن ما عنديش مشكل يعني أولى أن يذهب زوجك معك كمحرم إذا كان ما يستطيع وذهبت أنت مع بناتك و... وفي رفقة آمنة وحجزات يعني تامة فما عليك يباس إن شاء الله وحب رقمت الشخص إذا أمكن خلاص يوم عبد الله يعطونك إن شاء الله الأخوان من الكنتور مشكور آمال آمال نعم صغيرة الشيخ اتفضلي مرحبا بكم من فضلك سيدي أريد رقمك الخاص ما سمعت تبغى خلاص يعطونك إن شاء الله لإخوة من انترال بارك الله فيكم كذلك فيما يتعلق بالاستخارة وهو أمر أخير بعض الناس يقول إذا كيف أعلم أن الله جل وعلا اختار لي هذا الأمر أو صرفه عني اختيار الأمر يكون أن يطمئن القلب إليه يعني أنا مثلا كنت بأشتريها البيت متردد يا جماعة أشتريه لا والله غالي ولا منطقة ما أدري جيدة ولا لأك وك... ثم صليت السخارة ثم سبحان الله وجدت نفسي مطمئنة إليه مقبلة عليه الأمر بديت يسرت تصل بصاحبه قال طيب أنا سأعملك تخفيض وخذه ثم اكتشفت والله ان فلان جاري وهو رجل يعني صالح و... ظهرت لي أمور تجعلني أقبل عليه هذا معناه أن الله تعالى قدره ويسره لك واختاره لك طيب وكذلك ما يتعلق بالزواج ما يتعلق بالسفر طلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا آه بس نأضاك المكس موضوع بس شوية محرج لو ممكن تقعطيني رقمك خلاصين وراهي الشبع بيعطنكي ان شاء الله من اللي كنت رأيكم وكذلك مثلا لو كان يريد أن يسافر ثم وجد قلبه بعد الاستخارة مطمئنة لهذا السفر أو وجد قلبه مصرفا عنه تذكر أنه عنده شغل أو مثلا لم يتيسر حجوزات في الطائرة أو مثلا بدا له عمل معين منعه فيحول الله تعالى بينه وبين مثل هذا السفر هذا دليل أن الله تعالى لم يختره له سامح تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا سامح أهلا وسهلا فيه أبشرك بنعم الله يحفظك يا رب أهلا سؤال أي نعم هل العلماء حرموا شيء الصلاة على الكرسي حص حرموا ماذا الصلاة على الكرسي ما سمعت يا شباب الصلاة على على الكرسي الصلاة على الكرسي لا إذا <تصفيق> كان الإنسان عاجزا أن يصلي قائما جاز أن يصلي وهو جالس على الكرسي بس في حديث عن الرسول بيقول أنه سحب المسادي من وشو معنا هذا الحديث؟ إنه سحب ماذا؟ الوسادة من تحت شخص من تحت ما والله محضر الحديث هيك الوسادة. أنا ما فيه فيه ما في ما في اللي فدا حديث عديم الحاتم الذي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه وساده ليقعد عليها في جلسة بينهم في بيته ش... شاف رأى, ج... رأى شخصا يصلي على وسادة فسحبونها. أي أنا لا لا. صلى الله على على عصات وأكمل أخذ بها ورمى بها. لا لم أسمع بهذا الحديث يا سامح الذي أعلم أن العلماء ذكروا أنه يجوز أن يصلي على كرسي إذا لم يجد كرسيا أو كان جالس على وسادة وجلس عليها بمقعدته وصل يأتي بالركوع والسجود قدر استطاعته مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم لكن لا أذكر أن عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه سحب الوسادة من رجل أو نحو ذلك لا أذكر أن مثل هذا الحديث ورد ياسمين تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا ياسمي أحوال. الله يحفظ أنا حاولت أخذ أحصل رقمك أدة مرات بس ما حصلته يعني رايدة رقمك شوية رقمك الخاص بموضوع يعني خلاص بشيرية بنتي الإخوة إن شاء الله يعطنك يا من الكنترول ال ال ال ال شكرا أمم محمد تفضلي مرحبا دكتور مرحبا أمم محمد مرحبا بكم الله يطول عمرك الله يتزيكي خير دكتور أنا بدي أقول لك شغلي لو أنت بتعرف البنك الفلاني إنه هو مش إسلامي ها؟ بس هو استثماراته في العقارات والأشياء وبيعطي نسبة فائدة محدودة طيب إجباري هو, هو البنك مجبور يعطي نسبة محدودة واستثماراته بدت تكون في العقارات فقط هل هذا حرام تشغيل المصانع مع هذا البنك؟ لا ليس حرام إذا تأكدت أنه ليس أن أرباحه ليست من قروض ربوية يعطيها لبنوك كبار أو يعطيها لشركات كبار إنما هو استثمارات في العقار يبني ويبيع عقارات يشتري أراضي وكذا أو أسوأ لحظة هل هو بيعطي مصاري مثلا للناس الموظفين عشان يشتروا بيوت أو, أو مثلا تجار أو كذا يعني برضو يعني مش عمل حرام اللي عم عمله اي لكن يا ام مح مم محمد اذا كان يعطي اموال ويأخذ اموال يعني يأتي اليه واحد بيشتري بيتا يقول له خلاص انا اعطيك خمسمائة الف وترجعها لي ستمائة الف هذا ربا صريح فهو يعطيه يعطي خمسمائة الف ويرجعه ليها ستمائة الف طيب انا عفوا اي حدا بده يحط مصاري بالبنك لازم يأخذ عليها فائدة نعم لكن بشرط أن يكون البنك يستعملها في الإقراض بالربا يعني أن في أمر حلال البنك, البنك أهم شيء أنه هو ما يعمل مثلا ما يستورد مخدرات أو الأشياء أو ما يشتغل في الأشياء الحرام أيب لكن يا محمد الأمور المحرمة ليست فقط المخدرات حتى التعامل بالربا أمره حرام فلا يجوز البنك شغلوا مصراة عند الناس كل الناس صارت حرامية صحيح إذا إذا يوم محمد إما أن تضعيها في بنك يعني بنك إسلامي يشتغل فيها الأشياء الإسلامي نفس الشيء بيعمل والله هذا بس اسم فقط البنك الإسلامي نفس الشيء اللي بيعمله البنك الثاني نفس هو طبعا طبعا ليس صحيح انا أنا عندي معرفة بالبنوك الإسلامية وعندي علاقة ببعض يعني الإخوة الذين يعملون فيها وهم يعملون في أشياء عدد كبير منها هي من الأشياء المرابحات الإسلامية ف... وأنت لك الظاهر والله يتولى السرار أنت عليك أن تأخذي بالظاهر وإن أعطيته إياه لا تدقق عليه في ذلك هل هو والله صار محرما أو غير محرم؟ لكن أن أعطيه بنكا أعلم أنه يقرض بالربا ويعطيني أرباح من الربا هذا لا يجوز بلا شك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم يا رب العالمين أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الخير أشكر حقيقة لجميع الأخوة المتصلين اعتذر لمن سألنا في تويتر ما أجبناهم ونحن عموما يعني في حلقة ماضية جعلنا الحلقة كلها تقريبا لتويتر فربما أننا يعني أرضيناهم بهذا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا اللهم من كان من أبائنا وأمهاتنا حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمع نبيه بجنتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم اللهم احفظ أولادنا من المخدرات اللهم احفظهم من المسكرات اللهم احفظهم من صحبة السوء اللهم احفظهم من جميع الآفات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لجميع إخواننا في كل مكان أن تؤمن خوفهم وأن تجمع شملهم يا حي يا قيوم واللهم صلي وسلم على رسول الله ألقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته